والذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم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 مَنُوذَ إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ